بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشفى فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَنبَغِ لَهُ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَيَسْكُرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فأنذصكم نارا تنظى لا يطلعها إلا الأشقى الذي كذب وتغلى وسيجندها الأسقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده منه ما في سجدة إلا بشغاء وله ربه الأعلى ولا سواه